بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَئِ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ خَلَقْنَاكُمْ انمناها مسا وبنينا فوقكم سفنا شذا وَجَعَلْنَا النَّاسَ سَوَاءً وَهَاجَرُوا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَنَجَّى لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً <تصفيق> إن يوم الفصل كان مقاماً Wa futihatis-samaa'u fakanat awwabaa'un was-suuyu wat جَنَّ مَكَانَتْ مَوْصِدَ الظَّالِمِينَ مَا عَرَفْنَا بِثِينَا فِيهَا حَقًّا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا Quan cum laceți in a soția Mă fâză în hăzăiqa Wă anabă Wacauaibă atrăba Wacauaibă Ya yasmauna fi رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذين له الرحمن وقال صواب la dikal ia Înna anzăr na cum aza